ولن تجد من دونه ملتحدا وقولهم قلنا الله اعلم بما نبثوا تقدم الخلاف فيما تقدم من قوله ونبثوا في كهف 300 سنين وازداد تسعة فهذا الجزء من الايه استدل به قتاده وغيره على ان الخبر المتقدم هو خبر عن الناس وعن كلام الناس مخاض فيه في مدة لبثهم فرده الله بقوله قل الله أعلم بما نبثوا وعلى قول غيره أن المقصود بقوله قل الله أعلم بما نبثوا أي بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم قل الله أعلم بما نبثوا بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم الله أعلم بلبثهم هذا قول بعض أهل العلم ومشاهد رحمه الله أن المقصود بقوله قل الله أعلم بما نبثوا أي بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم الله أعلم وهناك قول لغيره الضحاك أي إلى أن ماتوا قل الله أعلم بخروجهم إلى أن ماتوا الله سبحانه وتعالى أعلم بهذه المدة أعلمكم عن مدة اللبث من الدخول إلى الخروج ثلاثمائة أزداد وتسعة الله بعد الخروج إلى الموت ما أطلعكم الله سبحانه وتعالى وما أعلمكم فلا تخوضوا في هذا قل الله أعلم مما نبثوا له غيب السماوات الآية هذا قول الضحاك رحمه الله تعالى وهناك قول آخر قل الله أعلم ما نبثوا أي إلى وقت تغيرهم بالبلاء إلى أن تغيروا انتهوا وصاروا رفاتا الله أعلم بهم من موت إلى وقت التغير ربنا جل وعلا أعلم بهذه المده. والقول الأول قولني قتاده بما لبثوا أي في الكهف من مدة الدخول إلى الخروج قل الله أعلم ما لبثوا ثم أكد علمه فهو أولا أخبر محمد أن يخبر الناس أنكم لا تخوضوا في مدة أصحاب الكهف ولا داعي لهذا الخون. هذا علم غيب ما أطلعكم عليه الله سبحانه وتعالى يعلمه وأعلم من شأ من خلقه بشأن أصحاب الكهف ومدة أصحاب الكهف سواء قلنا بعد الخروج إلى الموت أو بعد الخروج إلى الإخبار أو بعد الخروج إلى وقت التغير أو مدة أصحاب الكهف ابتداءً وخروجًا ابتداءً في الدخول وخروجًا منه الله أعلم بذلك فلا تخوضوا فيه ولا داعين الخوض فيه فكل العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان إذا أراد أن يطلع على أمور الغيب سيتعب وسيعجز لأن الغيب لله سبحانه وتعالى وهو سره فلا داعي لكشف سره فإن هذا باب ضلال وباب زندقة والعياذ بالله الذي يريد أن يسعى إلى أن يصل إلى الأمور المغيبة سيتعب ويصل إلى الباطل وليل قفر فإن من ادعى علم الغيب المطلق كفر ثم أكد علمه سبحانه وتعالى بقوله له غيب السماوات والأرض فليس لأحد وإنما هو من اختصاصه سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا بما لبثوا ويعلم أيضا كذلك ما خفي من الأشياء التي لا يطلع عليها أحد فله غيب ما في السماوات من أحوالهما سبحانه وتعالى ومن شؤونهما فلا يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعلا ومن أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من الغيبيات فلا أحد يعلم ذلك أولا قال قل الله أعلم ثم أكد له غيب السماوات الأرض عام ما هو من شأن حوال الكهف وما كان من غيره حوال الكهف من أمور الغيب الأمور المخفية فأكد جل على ذلك وقال بأن غيب السماوات وأحوال السماوات الأرض لا يعلمه أحد وليس لأحد من ذلك شيء وإنما هو لله سبحانه وتعالى قل الغيب لله ثم أكد أيضاً بتأكيد آخر جل وعلا لأنه في الغيب عن العباد وأن الله سبحانه وتعالى له الغيب المطلق وأكد بما يستدعي التعجب أبصر بهم وأسمع أي الله أبصر بهم جل وعلا وأسمع بهم فهو أبصر بالمبصرات وأسمع بالمسموعات فلا أحد أبصر من الله ولا أحد أسمع من الله سبحانه وتعالى فأكد بهذا الصيغة التي تفيد التعجب على أن الله سبحانه وتعالى هو المدرك مما يتعجب الإدراك المبصرات فلا يخفى عليه مبصر ولا كذلك أيضا يخفى عليه مسموع وكلها قد أحاط بها علما جل وعلا أبصر به وأسمع أي أبصر بالله جل وعلا ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى وهذه صيغة من صيغ التعجب التي بوب لها النحا والصيغة الثانية ما أبصره ما أعلمه ما أسمعه وهذه الصيغة أبصر به أعلم به أفعل به هي الصيغة تعجب تفيد تعجب فالله سبحانه وتعالى أبصر بهم بأصحاب الكهف وبغيرهم من المبصرات وأسمع بهم, وأسمع وأسمع بهم من أحوالهم وأقوالهم وغير ذلك فعلى هذا يكون في هذه الصيغة مبالغة في المدح كما يقول ابن جريد رحمه الله تعالى كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى فعلى هذا تأويل الخلام عندهم ما أبصر الله لكل موجود وما أسمع الله لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى فلا أحد أبصر من الله ولا أحد أسمع من الله سبحانه وتعالى كما ذكرت عائشة وهي تتعجب من سمع الله وما في أحد يسمع إلا هي من وراء الحجرة فسمع الله سبحانه فوق سبع سماوات ما حصل من الحوار والنقاش والمجادلة بين تلك المجادله مع زوجها رضي الله تعالى عنهما جميعا والله أنزل كتابه وصورة كاملة سماها بالمجادلة وقد سبع الحوار وما يتقول النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها لرسول الله ولا أحد كان موجود والله سمع واطلع على كلامها وأخبر نبيه محمدا بما دار من الحوار بينها وبينهم فإذاً لا أحد أسمع من الله سبحانه وتعالى ولا أحد أبصر منه فهذه صيغة تفيد التعجب وتفيد تأكيد مبالغة في المدح في سمع الله وفي بصر الله جل وعلا أبصر بهم وأسمع أي الله فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وتأويل الكلام كما سمعت ما أبصره وما أسمعه سمعه عظيم وبصره عظيم فما يعرام أبصر بهم وأسبع عندما من إعراب الصيغة الثانية من صيغة التعجب وأما ما أحسنه ما أجمله ما أسمعه ما أبصره هذه معلومة ما, نافية ما تعجبية مبتدأ وسمع أو سمعه ما أسمعه فعل تعجب ماضي والفاعل ضمن المستدين هو يعود على ما والجملة خبر ما أسمعه ما مبتده وكذلك الجملة التي بعدها خبر لكن بقي هذه الصيغه اسمع بهم وابصر اكرم بزيد اسمع بزيد سمع عظيم زيد وكرمه عظيم فما يعرف هذه الصيغه اسمع بهم ابصر بهم اكرم به من عند من في احد سيجيب نقره نعم فعل ماض جاء بصيغه الامر وبه والمحر جنس ولها هذا ضمير متصل في محل جر ومحل رفع فاعل أحسن ده. الباحر في جر زايد والضمير هذا متصل وله محلان محل الجر بالجار ومحل الرفع باعتبار أنه فاعل والبال زائدة صلة وتوكيد وما بعدها الضمير في محل رفع فاعل وهكذا إن كان ظاهرا أكرم لزيد أكرم لأبي بكر خليفة فالباحر في جر زايد وأبي بكر مجرور لفظاً مرفوع محلا. وهكذا بزيد لأن الباء بعد أفعل في التفضيل زائدة وهذا موضع من موضع زيادة الباء أن تأتي بعد أفعل, في بعد أفعل في التعجب فهي زائدة كما قلت. ومعنىها ما تقدم ما أسمعه ما أبصره سبحانه وتعالى ما لهم من دونه من علم وال ولا يشركوا في الوالي طيب من وليه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحده أي اختلف في قوله أهل التفسير ما لهم على أي شيء يعود هذا الضمير فقيل يعود على أهل السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما أبصره سبحانه وتعالى بغيب السماوات والأرض وبما يحتوي تحتوي عليه السماوات والأرض أبصر به وأسمع فهو بصير بجميع ما في السماوات ما في الأرض ومن ذلك شان أصحاب الكهف أبصر به وأسمع لا أحد أبصر منه بهم ولا أحد أسمع لأقوالهم منه سبحانه وتعالى ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد اختلف العلماء في عود الضمير فقيل المقصود بذلك أهل السماوات الأرض ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد المقصود أهل السماوات والأرض وقيل أهل الكهف ما لهم من دونه من ولي أهل الكهف الذين كانوا في الكهف بتلك تلك الحال على تلك الحال وقيل معاصر محمد من الكفار ما لهم من وال يتولاهم أو يواليهم ويتولى أمورهم وينصرهم ما لهم أحد هؤلاء الذين في عهدك يا محمد أو أصحاب الكهف أو أهل السباوات والأرض ما لهم من دونهم ولي ولا يشركوا بحكمه أحده فهؤلاء جميعا سواء للقول الأول أو الثاني أو الثالث ليس لهم من وال يتولى أمورهم وينصرهم إلا الله سبحانه وتعالى وهذا بيان لغاية قدرته جل وعلا وأن الكل تحت قدرته والكل تحت قهره فلا يخرج أحد عن قدرته وعن قهره سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق والأمر لا معقب الحكمه وليس له وزير كما يقول بعضها العلم ولا نصير ولا شريك ولا مشير ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك بحكمه أحدا فلا أحد يتولى أحد ومن تولى أحد فتولي له ضعيف أما التولي المطلق الذي فيه الدفع وفيه الجلب فيه النفع وفيه الضرر هو من عند الله سبحانه وتعالى فما لأهل السماوات الأرض من وال وما لأصحاب الكهب من وال وما لمعاصر محمد من وال يتولى أمورهم وينصرهم وهذا بيان لغاية قدرته وغاية قهره وأن الناس أجمعين كلهم أو كلهم تحت قهره جل وعلا فهو إذن متفرد بالخلق والأمر جل وعلا ولا أحد يعقب حكمه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا معقب لحكمه فليس له وزير يعينه جل وعلا ولا نصير كذلك ولا شريك ولا مشير فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى أي شيء يريده يفعله ولا يستشير أحداً سبحانه وثعالى ولا يشارك أحد ولا ينصر أحد وليس له وزير يعينه على ما يريد سبحانه وثعالى فبيده الأمر كله جل وعلا فما أعظم سبحانه ما أعظم في صفاته وما أكمله في صفاته سوى كان السمع أو البصر أو القدرة أو الخلق أو غير ذلك فله الكمال المطلق في جميع صفاته وأفعاله وغير ذلك من شؤونه وأحواله ما لهم من دونه من وليٍ ولا يشرك في حكمه أحدا قرأ الجمهور برفع الكاف ولا يشرك في حكمه أحدا فيكون هذا من باب الإخبار فهو خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يشرك في حكمه أحد جل وعلا فهو المتفرد بالحكم ولا أحد يعقب حكمه إذا أراد حكما وإذا أراد شيئا من الأشياء لا معقب حكمه فلا يشرك جل وعلا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا في حكمه إذا أراد إغذيه ما في أحد يشركه فيه فهو الذي يقضيه وحده وهو الذي يتفرد بالقضاء سبحانه وتعالى فلا أحد يشركه ولا يعينه فيه ولا يحتاجنا أحد اصلا هو الغني الحميد لا يحتاجنا أن يشركه أحد وأن يعينه أحد هذا على قراءة الجمهور ولا يشرك في حكمه أحده وهناك قراءة ولا تشرك يا محمد في حكمه أحده بالفوق بالفوقانية وهكذا أيضاً مع ما سمعت من نصب الجزم ونصب أحداً على ما هو عليه ولا تشرك اخطاب لمحمد في حكمه يا محمد أحداً من الناس فأفرده في الحكم وأفرده في جميع الشؤون والأفعال التي تختص بك جعلها, جعلها لله سبحانه وتعالى وهكذا أيضاً غضاؤه فلا أحد يشاركه فيه سبحانه فعلى هذا كما سمعت المراد بالحكم هنا حكم الله وما يقضيه جل وعلا وقيل الواشرك بحكمه أي في علم الغيب في علم الغيب والأول أعم وهو أولى ويدخل في ذلك علم الغيب دخولا أوليا فإن علمه من جملة قضائه ولا يشرك في حكمه أحدا فالمقصود بحكمه هو ما يقضيه أو علم الغيب على خلاف بينهم لكن الأول جيد أعم فيدخل في ذلك علم الغيب دخولا أوليا وهو من جملة قضائه سبحانه وتعالى فلا يشرك فيه أحدا وأنت محمد على الغراءة الثانية لا تشرك في حكمه أحدا بالنهي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام والخطاب له وما كان من خطاب له فهو خطاب لأمة هذا هو الأصل ثم حث عن الاستمرار في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى عدم الفتور حثه على المواضبة في ذلك وحثه على المواضبة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الناس وإبلاغ الناس دين الله سبحانه وتعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة أي اتلوا يا محمد ما أوحي إليك من كلام الله سبحانه وتعالى فتل الكتاب الموحى إليك وبلغ الناس جل على ما أراد الله سبحانه وتعالى تبليغه منك من جهتك بلغهم به ولا تلتفت إلى قولهم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله استمر على ما أنت عليه واستمر على الدعوة وعلى تلاوة كلام الله هذا نصرك وهذا عزق ولا تلتفت لمخالف من المخالفين فكلام الله تلاوة كلام الله فيها برك لك واستمرارك على التلاوة واستمرارك على التبليغ ونصرك من الله سبحانه وتعالى فعلى هذا المقصود اتلو من التلاوة وقيل المقصود اتبع, أو أتبع, أتبع أمره ا dai da wa ast kings اتبع أمره واستمر على ذلك ولا تباني بأحد تبع ما في كلام الله وعمل به ولا تلتفت إلى قول أحد من الناس حتى إلى قولهم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله فالله يقول لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة فلا تصغل أحد ولا تجيب أحد من أهل الأهواء فيما يريدون من التغيير والتبديل فلا يستطيعون أن يغيروا ولا أحد أن يستطيع أن يغير لا أنت يا محمد الذي أنت عزيز على ربك ولا أحد لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة فلا أحد يغير ولا أحد يبدل ولا أحد يحرف ولا أحد يؤول لا أحد هذا ليس wirigu وإن حاولوا التأوين وحاولوا التغيير وحاولوا التبدين وحاولوا ايضا كذلك التحريف فلا يستطيع أحدا أو لا يستطيع أحد أن يبدل آية من آيات الله سبحانه وتعالى فالأمر لله جل وعلا لا مبدل لك لماذا ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأا تلجأ إليه فإنك إن لم تستمر يا محمد على تلاوة كلام الله وعلى إبلاغ كلام الله فليس لك ملجأ من الله سبحانه وتعالى ولا أحد يعينك غير الله جل وعلا فإذا لا تباني استمر في دعوتك واستمر فيما أنت عليه فإن أردت غير هذا يا محمد فليس لك من دون الله سبحانه وتعالى ملجأاً وولياً ومعيناً ومكاناً تلجأ إليه ما في أحد الأمر لله سبحانه وتعالى فعليك البلاغ وعليك ما أنزله الله سبحانه وتعالى بيانه للناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أن تبلغ وإذا لم تفعل ما بلغت رسالته ولا تخف منهم ما يستطيعون لا يتقدمون لا في الضر بك ولا النفع كما أخبرك والله يعصمك من الناس فلا أحد يستطيع يمسك بضر الله سبحانه وتعالى حافظ لك محمد فعلى هذا المقصود بقول لن تجد من دونه ملتحدا كما قال أهل التفسير أي ان لم تبلغ ولم تقوم بثلاثه كلام الله سبحانه وتعالى فلن تجد من دون الله ملتحدا ما لج انت تلجؤ اليه من دون الله جل وعلا وهكذا ولي ينصرك من دون الله سبحانه وتعالى فعليك تبليغ القرآن وتبليغ الوحي وتلاوة الوحي يا أيها الرسول, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال رحمه الله قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوه وروي عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة شمسية والله تعالى ذكر ثلاثمائة قمرية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مئة سنة ثلاث سنين فيكون في ثلاثمائة تسع سنين فإن ذلك قال وازداد وتسعة يكون شمسية وقمرية كيد من هذا وهذا فإن الشمسية ثلاثمائة رأس كما يقال من قبل زيادة القمرية عادلها ثلاثمائة وتسع سنين فقال أهل الكتاب ثلاثمائة بالشمسية فقال الله سبحانه وازداد وتسعة أي بالقمرية central تقدم الخلاف هذا وكنم أهل العلم قونه تعالى له غيب السماوات والأرض وهنا قدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص وإفادة الحصر وأن هذا محصور في ربنا وأن هذا مختص بالله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض ليس لغيره لي غيب السماوات والأرض بل له سبحانه ما خفي فيهما من أحوالهما ليس لغيره لي من ذلك شيء قال له غيب السماوات والأرض بالغيب فالغيب ما يغيب عن إدراكه والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء ثم أكد تأكيداً تعجبياً أبصر به وأسمع أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يغيب أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء هذا سير التعجب قولوا تعالى ما لهم أي مان أهل السماوات والأرض وهناك قول آخر ما هو ما لأهل الكهف ونفق الآخر ما لمعاصر محمد عليه الصلاة والسلام من, و من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد أحسن قال رحمه الله ما لهم أي ما لأهل السماوات الأرض من دونه أي من دون الله من ولي ما يعراب من ولي عندما ما يعراب من ولي طيب من زائدة نعم وولي مبتدى مؤخر ما لهم خبر مقدم وولي مبتدى مؤخر ومن صلة وتوكيد زيدت للتأكيد جاءت بعد نكرة أو جاءت بعد نفي ودخلت على نكرة وهذا ضابطها عند جمهور أهل العلم في أعني من زائدة أن تقع بعد نفي وتدخل على نكرة وهناك قد وقعت كذلك توفر شرطها فولي ميتدى مؤخر ولهم جار مجرور خبر مقدم متعلق محدود خبر مقدم والجار مجرور الثالي تعلق بما تعلق به الأول ما لهم كائن ما كائن لهم من دونه ولي فالثاني تعلق بما تعلق به الأول قال رحمه الله قوله ما لهم أي لأهل السماوات أرض من دونه أي من دون الله من ولي ناصر قولوا ولا يشركوا في حكمه أحدا قرى ابن عامر ويعقوب ولا تشرك بالتاعة على المخاطبة والنهي لمحمد عليه الصلاة والسلام وقرى الآخرون بالياء مع رفع الكاف أي لا يشرك الله في حكمه أحدا قراءتنا جيدتان قلتاهما عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله والمعنى كما سمعته على الأول وعلى الثاني وقيل الحكم هنا علم الغيب أي لا يشرك في علم غيبه أحد والصحيح هو الأول الذي ذكرناه قبله وأن هذا عام يشمل الغيب وغير الغيب فالمراد بحكم الغيب ما يقضيه ويقضيه سبحانه وتعالى ما لهم فيه من علم من شريك ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ليس أحد يشاركه جل وعلا ومما هو من حكمه علم الغيب يدخل بذلك دخولا أوليا لكنه من جملة قضائه وليس كل غضائه سبحانه قال رحمه الله أعلم ما غضى به في الغيب سبحانه وقيل الحكم هنا علم الغيب أي لا يشرك في علم غيبه أحدا ولا شك في ذلك والذي ادعى الشركة في علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى فإن رسول الله ينفي عن نفسه علم الغيب فالذي يدعي الشراكة مع الله كافر في علم الغيب أو في خزائن الله أو في غير ذلك من أموره وشؤونه الخاصة به سبحانه فهو يكفر بالله جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحائلي فقط قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون هؤلاء عميان الذين يريدون شراكة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الغيب أو في شيء من خسائن الله فيعطيهم هؤلاء عميان البصيرة والله ما عندهم بصيرة وهكذا من دونه من باب أولهم من يشركون مع الله من أوليائهم زعموا أنهم يدبرون الكون مع الله وأنهم أقطاب وأنهم أبدال إلى آخر ذلك من خرافات الزعبلات الصوفية والرافضة في الدعاء الشراكة مع الله سبحانه في علم الغيب إلى أخذ ذلك أن الولي الفلاني يعلم الغيب وأن الولي الفلاني يدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى هذا الكفر المحط والذي ما يكفر هذا النوع يخشى عليه من الكفر قال رحمه الله قوله وقيل الحكم هنا علم الغيب أي لا يشرقوا في علم غيبه أحدا الهنم <سؤال> سبحانه اللہ